إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفترون عنهم وهم فيه مبالسون. يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئنا بلى ورسولنا لديهم يكتبون قل إن قال للرحمن ولد فانا أول العبدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش مما يصفون فذرهم يخون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 قُولُنَا الله فَإِنَّا يُفْكُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله فَإِنَّا يُفْكُونَ سلام فسوف تعلم